قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم وأعاد ما تقدم في الآية من قوله سبحانه وتعالى فيما تقدم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا فعاد الآية متقدمة توكيدا لهذا الأمر وأن هؤلاء الكفرة الذين استعادوا بالإيمان الكفر بالله سبحانه وتعالى واشتروا بالإيمان الكفر واستبدلوا بالإيمان الكفر هؤلاء لن يضروا الله شيئا فعاد ذلك توكيدا وتعنيما للكفار لأن ما تقدم في أهل النفاق وهذا في عموم الكافرين لن يضر الله شيئا للكافر الكافر الأصلي ولا كذلك المنافق هو كافر أصلي ولكنه يظهر الإسلام ويبطن كفر النفاق والعياذ بالله فهؤلاء يجمعون لن يضر الله شيئا ولو اجتمعوا على الكفر بل هم ومن أيضا كذلك بالأرض لو اجتمعوا على الكفر لن يضر الله شيئا كما تقدم الحديث العظيم عن أبي لرد وفيه أيضا من فقرات عظيمة لو كان أولكم وآخركم على قلبي أفجر رجل منكم ما ضر أو ما نقص ذلك في منك ولو كانوا على هذا الكفر عياذه بالله وهذا النفاق وهذا الشقاق ما تضرر الله سبحانه وتعالى شيئا انظر للتعبير لا يضر الله شيئا نكر في سياق النبي. لا قليل ولا كثير لن يضر الله شيئا فإذا لا تبالي بهم قوله إن الذين اشتروا أي استبدلوه كما سيأتي وهكذا أيضا من اشترى البدعة في أيضا هو على خطر عظيم وله نصيب من هذه الآية لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أنيم. وهكذا من زاغ بعد استقامة واشترى الزيق بالاستقامة واستعاض الزيق بالاستقامة لا يضر الله شيئا يضر نفسه هذا كل عائد على نفسه أما على دين الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فهذه تجعل نصب العين هذه الآيات أن الضرر إنما يعود على هذا المشاق وهذا المعاند وهذا المنحرف فلماذا أعاد قوله لن يضر الله شيئا أعاده توكيدا وتعميما للكافرين أحسنته فلن يحصل منهم ضر منافق أو كافر وكلهم كفار لكن هذاك باعتبار نغضر الإيمان جميعا لن يضر الله شيئا فعاده توكيدا لقوله إنهم لن يضر الله شيئا وتعميما لجنس الكافرين قال رحمه الله قوله تعالى إن الذين اشتروا استبدلوا هنا بمعنى الاستبدال لأن البيع كما تعلمون هو معاوضة أن يدفع عوضا ويأخذ عوضا معوض عن هذا المدفوع هذه حقيقة البيع هو الدفع عوض وأخذ أيضا كذلك عوضا آخر بخلاف الرباء الرباء ولا سيما ربا نسيئة ما فيه دواء دفع عوض وإنما فيه تأخير أجل مقابل زيادة تأخير أجل مقابل زيادة أما البيع حله الله سبحانه وتعالى لأن فيه دفع وأخذ مقابل هذا الدفع أخذ مقابل هذا الدفع أما الرباء فلا يجعلك البيع إنما البيع مثل الربا هذا أو هذه نظرة الكافرين ونظرة المرابين يريدون أن بين البيع وبين الربا بل أعظم من ذلك جعلوا المشبه مشبه به جعلوا المشبه مشبه به إنما البيع مثل الربا هذا عياذ بالله يعتبر من أعظم ما يكون من البلاء الذي تأصل فيهم البيع مثل الربا الربا هو الأصل وهذا هذا يعتبر له فرع هذا أصل كقولك مثلا القمر كوجه زيد وهذا من تشبيه المغلوب عندهم القمر كوجه زيد فجعلت المشبه به هو المشبه جعلت المشبه به وهو المشبه هنا كذلك جعلوا المشبه به والمشبه، وهذا يسمى بالتشبيه المقلوب عندهم وهؤلاء اشتروا واستبدلوا واستعاضوا الكفر بالله سبحانه وتعالى عن الإيمان تركوا الإيمان واستعاضوا به الكفران وهذا هو الخسران بعينه قال إن الذين اشتروا استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ما إعراب شيئا يا أخي؟ واتقدم إعرابها؟ نعم فعل مطلق. أحسنته. وقيل منصوب نزع الخافم. وقيل منصوب نزع الخافم. لن يضر الله بشيء. والأقرب هو الأول. لن يضر الله شيئا. أي لا يضرون الله سبحانه وتعالى ضررا قنيلا ولا كثيرا إنما يضرون أنفسهم إن وإنما يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم هذه عاقبة سيئة لهؤلاء المشاقين لا يضر الله شيئا إنما يضرون أنفسهم كما في الآية المتقدم الإشارة إلى هذا وهذا عاقبتهم وهذا بيان ضررهم وما سيحصل لهم في المآل أن لهم عذابا أليمة قال رحمه الله واختصر التفسير هنا لهذه الآية لأنه قد تقدم نظيرها قال رحمه الله قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماء ولهم عذاب مهين وهذه الآية فيها استدراج لأولئك الكافرين وأن ما هم فيه من الإمناء وما هم فيه مما يحسبون أنه خير إلا ما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى والمقصود بالإمناء هنا هو طول العمر ورغد العيش ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم من طول الأعمار ورغم المعاش خير لأفسهم ما هو خير لهم وإنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى فلذلك قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثمًا أي هذا الذيهم فيه إنما هو لي هذا الاستدراج ليزدادوا إثمًا ولهم عاقب سيئة ولهم عذاب مهين وله نظائر في الكتاب المبين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسالع لهم بالخيرات بل لا يشعرون نمدهم به من مال وبنين نسالع لهم الخيرات بل لا يشعرون وهكذا أيضا قول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين وهكذا أيضا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون هذا كل استدراج من الله جل وعلا الكافرين وهكذا أيضا أهل الأوالهم نصير فلا يحسبوا ما هم فيه من الرغد العيش وهذه الأموال التي تدر عليهم وتدفع لهم أن هذا خير وأن الله سبحانه وتعالى أكرمهم لأنهم أهل صلاح وآل خير وأهل استقام وآل السديد لا والله إنما نمن لهم ليزدادوا بدعة وإثما واستغراقا في الشر لأنهم أهل شر ولا عندهم نية يرجعون الخير وما عندهم نية يرجعون الخير الله أعلم بواطنهم جل وعلا فالشخص إذا كان مقيما على معصية الله والذر عليه الرزق وحصل له رغد عيش فلا يحسب أن الله سبحانه وتعالى يحبه فلذلك أمل له من عمر وأمن له في رغد العيش كلا لأنه مقيم على معصية وإنما هذا حال المطيع لله سبحانه وتعالى نعم المال الصالح مع الرجل الصالح أما شخص مقيم على المعصية ومعه الملايين والمليارات مقيم على الكفران وعلى الشقاق والعصيان وعنده ما عنده من الرغد وهو يظن أن الله يحبه أبدا لا يحبك الله أنت مرابي ما يحبك الله سبحانه وتعالى وأنت لا لتحارب الله بمالكك وما يحبق الله سبحانه وتعالى وأنت على هذا الحال والعياذ من حال الكفران والعصيان وإنما هذا استدراج وإمناء من الله جل وعلا لهذا الشخص لحكمة علمه الله سبحانه فعلى هذا ينتبه لنفس الشخص إذا كان في لجوز في العصيان وعنده أموال تذر عليهم هذا مهم رضا من الله سبحانه وتعالى أبدا وإنما هذا إملاء خاف عن الشخص أنه يموت عن هذا الحال فلا يظن هؤلاء الذين هم كما تعلمون من الظلم في الإمهال أنهم يفوتون الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال أبدا قال رحمه الله قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا قرأ حمزة هذا والذي بعده بالتاء فيهما قرأ حمزة بالتاء في قوله ولا يحسب لهم سيأتي أنما نُمني لهم أي ولا يحسبن الذين يا محمد يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأما ولا يحسبن الذين فهو فاعل هؤلاء لا يحسبوا أهل القبر أن الله غافل عنهم وأن هذا الإملاء خير لهم قراءتان سبعيتان ولا يحسبن الذين فاعل ولا تحسبن الذين مفعول أي الذين قال قرأ حمز هذا والذي بعده بالتافيهما وقرأ الآخرون بنياء فمن قرأ بنياء فالذين في محل رفع على الفاعل من قرأ بنياء الذين اسمه صون مبني في محل رفع تقديره ولا يحسبن الكفار إم لا أنا لهم خيرا ولا يحسبن الكفار إملاءنا لهم خيرا وكأنه جعل أن هذه مصدرية وصماء جعل ما مصدرية فإنذانه قال إملاءنا فما يعرب على هذا الآن ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نمر لهم خير ما يعرب خير خير خير خبر أنا أشخ نعم خبرني لأن وما ما يعرامها مصطرية أحسنتها والمصطر الأول اسم لأنها لا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم خير لانفسهم. ويصلح أن تكون مصورة ولا يحسبن الذين كفروا أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم فيكون العائد محدوفا أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم وخير الخبر لأن وما اسمها موصول فما فيها وجهان إما موصولة أن الذي نمليه لهم خير أو مصدرية أن إملاءنا أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم وجهان جائزان أخوة الإمام كان يشير إلى المصدرية في ماء فقال إملاءنا قال فمن قرأ بالياء فالذين في محل رفع على المفعول على الفاعل تقديره لا يحس ولا يحسبن القفار إملاءنا لهم خيرا ومن قرأ بالتاء يعني ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا وإنما نصب على البدل من الذين هذا من قرأ على ما سمعت بي الفتح ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا وإنما نصب على البدن من الذين أي كأنه على هذا المصدر لا تحسبن الذين كفروا أنما نمر لهم خير لأنفسهم يعني المصدر بدل من الذين وهو سدم سد مفعولي أن أو سدم سد مفعول يحسب ثاني ولا يحسبن الذين يكونوا بدل من الذين المصدر الأول وسد أيضاً مسد المفعول الثاني وليصمح أن يكون المفعول الثاني المصدر المؤول من أنه ما عليه القاعدة المعلومة في الموتدى والخبر أن الخبر يكون عين المتدى أو بمعنى الموتدى يكون بمعنى الموتدى فكأنه يشير بهذا إلى هذا الأمر وإنما نصب على البدل من الذين يكون نصب أن ما نمر المصدر المؤول بدلا من الذين المفعول به وهو أيضا سدم سد مفعول ثاني ليحسب لأنه ينصب مفعولين هكذا معنى يعني ولا تحسبلنا يا محمد الذين كفروا وإنما نصب على البدل وإنما نصب على البدل من الذين أي المصر أنما نمل لهم خير لأنفسهم الإملاء الإمهال والتأخير الإملاء الإمهال والتأخير وقال القرطبي الإملاء طول العمر ورغد العيش طول العمر ورغد العيش وكله من هذا الباب إمهال وتأخير ورغد عيش هذا ما هو محب لهم إن الله يحبها ولا الفجر الكفرة فأمل لهم وأعطاهم ما أعطاهم أعطاه من المال أبداً فرسول الله أحب الخلق إلى الله فالمال ما هو مكرمة إذا رأيت المال في يدك لا تظن هذا مكرمه من الله وانت عاصن لله جل وعلا لو كان المال والعطاء مكرمه، لا أعطى الله نبيه محمدا الدنيا كلها لأنها بيد الله جل وعلا ولكن الله كما تعلمون حكمته حكمته سبحانه في نبيه صلى الله عليه وسلم أنه عاش فقيرا ومات مديونا عند ذلك اليهودي ما تعال الحال الذي تعلمونه فالدنيا ما هي مكرمة الدنيا يقوم فيها رسول الله سجن مؤمن وجنة الكافر فهي جنة له وما وراء ذلك بعد الجن بعد الدنيا والمؤمن مسجون في الدنيا وما وراء ذلك فرج ما وراء ذلك فرج خروج المؤمن من الدنيا فرج والله يعتبر فرجا من سجن خروج المؤمن من الدنيا فرج من سجن وخروج الكافر من الدنيا عذاب له إلى سجن ينتظر سيسجن فيه, سيسجن فيه وأما أنت تخرج لفسح إلى فرج متع على الإيمان وعلى الخير والصلاح فهذه أيضا كذلك من المسنيات للمؤمن أنه لا يحزن بالفقر الذي يبتلى به إذا الدنيا, الدنيا بشيء من فقر وأعطاه الله الرزق الأعظم من إيمان فلا يحزن أنه فقير رسول الله فقير عليه الصلاة والسلام أصحابه فقراء ولكن ينتظرك بإذن الله الغناء ينتظر في الغناء الأبدي أسفر الذي لا تفتقر بعده جنة عرضها سماوة الأرض فيها ما تشتهي لأنفس أما هؤلاء حصل لهم غناء فبعده فقر مدغع بعده العياذ بلا نار ولضاء وحاطمة وإنسا الله السلام قال رحمه الله ومن قرأ بالتايعني ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا وإنما نصلب على البدل من الذين أي المصدر أنما نمل لهم خير لأنفسهم والإملاء الإمهال والتأخير يقال عشت طويلا حميدا وتمليت حنينا ومنه قوله تعالى واهجرني مليا أي حينا طويلا ثم ابتدأ فقال إنما نملي أي استأنفة استأنفة كلاما بعد أن قال لنبيه ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ها لا نعاندون إنما نملي لهم ابتدأ كلاما إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فهذا استئناف يعتبر جملة مستأنفة كأنه يقول ليش ما حسب هذا لأجل هذا إنما هو لأجل كذا لأجل كذا فهذا السئناف إما بياني سئناف بياني أو سئناف نحوي كما يذكر النحاح فلسئناف البيان هو في جواب استفهام في جواب استفهام لماذا لأننا نريد بهم كذا وكذا هذا يسمى بالسئناف البيان والنحوي ليس في جواب استفهام قال رحمه الله ثم ابتدأ فقال إنما نملي لهم نمهلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين قال مقاتل من مقاتل إذا أطلق في التفسير أبا الرحمن قال مقاتل من مقاتل إذا أطلق في التفسير سليمان نعم أحسنت وإذا أريد من حيانه فسر قيد قال مقاتل من حيان ومن هو السن فيهما من المبتدع ابن حيان سني وصفه الذهب بأنه سني وأما ابن سليمان مشبه مبتدع وهو من أهل التشبيه قال مقاتل نزلت في مشرك مكة وقال عطاء في قريضة والنظير وكلهم كفار نزلت في الكفار كما قال الله لا يحسبن الذين كفروا خصوص الكفار منهم الله أعلم محتمل أنها نزلت في مشرك مكة أو أنها نزلت في قريضة والنظيرة ولكنهم يجتمعون في الكفر بالله سبحانه وتعالى كلهم نزلت فيهم قال وقال رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله القفان قال أخبرنا أبو منصول أحمد ابن الفضلي البروان جند هاك اللي عندك. برويش البروا نجردي البروا نجردي عندنا نجردي. قال نجر عندي نجر أخبرنا أعمي ولا شك نجردي نجردي بيكون النون أيضاً نجردي البروا نجردي. قال أخبرنا أبو أحمد بكر ابن محمد بن حمدان والنحاء يقولون اسم لعجمي توسع فيه. قال أخبرنا أبو أحمد بكر بن عبد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي قال أخبرنا محمد بن يونس. قال أخبرنا أبو داوود الطيالسي طيالسي قال أخبرنا شعبة وهو أرفع من السريستاني. قال أخبرنا شعبة عن علي السريستاني صاحب السن عن علي بن زيد. عن عبد الرحمن النبي بكرة عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله لنفأ أي الناس شر قال من طال عمره وسأعمله ما أعظم هذا الحديث فالخيرية منوطة بحسن العمل عند طول العمر حسن العمل في طول عمر وسوء عمل في طول عمر هذا شر الناس والعياذ بالله هذا الحديث عن غير أبي بكر منه عبد الله بن مسر من غير الزيادة الأخيرة من طال عمره وساء عمله وإنما لفظ حديث حديث عبد الله بن خير الناس من طال عمره وحسن عمله وهذه الزيادة في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو حديث عظيم فيه بيان صنف من أصناف الأخيار وهم من طالت أعمارهم وحسن أعمالهم وما أكثر من أخيار الذين جاءت بهم السنة وجاء بهم القرآن وبصفاتهم ولكن هذا صنف من أصناف الأخيار من طال عمره وحسن عمله وصنف من أصناف الأشرار من ساء من طال عمره ساء عمله صنفان صنف من الأخيار وصنف من الأشرار فعلى هذا يحرص المؤمن على أن يكون من الصنف الأول ولا يكون من الآخر العياد بالله صنف الثاني وما أكثرهم وما أكثرهم كما أخبر الله بكثرتهم وإن طع أكثر من في الأرض يضنوك عن سمين الله هؤلاء قال تعمارهم بعضهم وساء تعمالهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤنين طال تعمارهم ربما وساء تعمالهم هذا الصنف أكثر من الأول من طال عمره حسن عم حسن عمله صنف الأخيار قليل جدا فيحرص المسلم على أن يكون منهم، ونسأل الله أن يعيننا على طاعته هذا نكتفي به إن شاء الله في قراءة هاتين الآيتين الآية الأولى إن الذين اشتروا الكفر ما معنى اشتروا الكفر يشتره ما معنى اشتروا استطيع تذهب يعني واحد من هؤلاء يشتري الكفر يقول ها تعطنا يا أخي معي يبغي بألف ريال كفر اه شرأت اما معنا اشتروا استبدلوا احسنته لأن فيه معاوضة كالبيع والشراء فقال الله اشتروا لوجود المعاوضة فيه وهذا خالبيع وشراء فكأنهم اشتروه وتعاوضوه لأنه حصل عوض مقابل هذا المدفوع لأجله فإنهم دفعوا أغلى ما يكون عندهم وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأنت أيها السن إياك أن تدفع أغلى ما عندك وهو السنة من أجل نعاعة وتصير في حيز مبتدعة والعياذ بالله فإنك تشتري البدعة بالسنة نعم موجودة في حديث عبد الله بن أسر يقول زيادة أخي أيضا هذه زيادة موجودة أنا أعرف أن حديث عبد الله بن أسر إلى قوله خير الناس من عمر وحسن عمله أحسن زيادة الله خير قال هل نقول الذي فعله المشركون برسله الله ضرر أو أذى نوع من أنواع الضرر وهو أخف وهو أخف حصل له أذى لن يضروكم إلا أذى أما ضر يردكم عن دينكم هذا بعيد وعن استقامتكم هذا بعيد وإنما أذى يحصل لكم فقط من هؤلاء المشركين أما إن شالكم من الخير هذا بعيد وقد تقدم معنى أن الضرر أعم الضرر أعم وأما الأذى فهذا ربما يثبت أنه يحصل لله سبحانه وتعالى من عباده أذا إن الذين يؤذون المؤمنين إن الذين يؤذون الله ورسوله أما ضرر فالله نفى ذلك لي يضر الله شيئا وأما الأذى قد يحصل بسبب الكفر في أرضه والعناد والشقاء وحارب الدينة هذا يتعدى منه ربنا سبحانه وتعالى يؤذين ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر أما الضرر فلا فلا يلزم من الأذى الضرر ويلزم من الضرر الأذى قال ما الفرق بين الهام والمهم المهم من أهم إذا أدخل عليك الهم فهو مهم والهام من الأهمية الهام من الأهمية فهذا شيء من الأهمية بمكان فهو هام فهو هام هذا أمر هام يعتنى به وذاك مهم أدخل عليك هما وغما ربما وهو من أهم فهو مهم قال أنا أريد أن أتعلم في هذا المركز أي تعلم الشريعة الإسلامية ولكن والدي حبيضه الله يريد يريدني أن أدرس في الجامعة بماذا تنصحني حال تطلطه مع أبيه وتقنعه بالخير هذا توصل له هذا الخير فإن أحب الخير يقول لك اذهب على الله يفعر به أهم شيء إغناع يكون عندك إغناع وإياك والغلظة على أبيه والعناد حاول تقنعه توصل له أن هذا الخير الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه به والذي يكون فيه نفع لي ولك يا أبتي حاول تقنعه، فأبوك عامي والمجتمع له تأثير بعوام الناس فأنت حاول أن تقنع هذا الوالد وتصل معي إلى هذا الأمر الذي تريده وهو يظن أنك ستضيع بهذا الخير مسكين ما عنده إدراك وما ستؤثر طالع عن عبد الله بن قال يا رسول الله من خير الناس قال من طالع عمره وحسن, وحسن عمله وفي الباب عن مهير وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غليب قال الإمام تلميذ رحمه الله حدثنا أبو كريب قال أخبرنا زيد بن حباب عن معاوية من صالح صحيح مسندا عن عمر بن قيس عن عبد الله بن بسر أن عربيا قال يا رسول الله من خير الناس قال من طال عمره حسنا عمله هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يعني ما ذكر الزيادة التي ها أوك؟ آه بالزيادة هذه. ليش ما يكون يعني الزيادة أصلها لي أبي بكر فأضافه؟ أمم؟ يعني ينظر. فنعلن زيادة لأبي بكر فأضاف لي حديث عبد الله بن بصر. حديث عبد الله بن بصر صحيح مسلم قال الزيادة هذه والله أعلم. سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت الصبح ربي